إنهم فتية آمنوا بربهم وذرناهم هدى وربطنا على قلوبهم اتقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الهه لن نعبد من دونه إلا هل لقد قلنا إذا شططاء هؤلاء قوم نتخدو من دونه آل هات يأتون عليهم لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإرعتزلتموهما يعبدون إلا الله فأؤووا إلى الكهف ينشر لكم فأؤووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من الرحمة ينشر لكم ربكم من الرحمة ويهني لكم أمركم منفقاة وترش الشمس إذا طلعت تزاو عن كهفه ذات اليمين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 وكلبهم باسط ضراعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فراروا ولو لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائلهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر ظر فاليوم ظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعرن نبيكم أحدا إنهم إن يذهبوا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا الأبد وكذلك اعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وَأَعْدَى اللَّهُ حَقُّهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا وَيْبَ فِيهَا إذِيَّةَ نَازَعُونَ بِنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَلْ وَعْلِيٌّ بُنِيَانُ الرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَنْهَمْ لَنَتَخِذَنَّ عليهم مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيد ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربى أعلم بعزة ما يعلمهم إلا قليل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 وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ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 اننا اعتدنا للظالمين نارا اننا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش من وجود الشراب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 متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد فعسى ربي أن يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها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 بئس للظالمين بدلا لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخل المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين فعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم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 وجدنا وما منعنا سعيه منه إتجاههم الهدا ويستغفر ربهم إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إننا جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وطرار وإن تدعهم إلى الهداة لن يهتدوا إلى الأبد وربك الغفور ذو الرحمة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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا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 فطلق حتى اذاءئذ جاء أهل قريتي استروا على اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجد في ها جدارا نريد ان قد فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سألبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 خل فيهم حسنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا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 وَأَعْدُ رَبِّي جَعَلْنَا دَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقٌّ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ يموج في فِي بَعْضٍ وَنُفْخَ فِي صُورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَفْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَافِرِينَ عرضا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 لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم روحا إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، فليعمل عمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.